الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته لم يزل الحديث متصلا بهذه الآيات التي تذكر خبر بني إسرائيل في هذه السورة الكريمة سورة البقرة الله تبارك وتعالى يقول وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذو القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون وا اذ اخذنا ميثاق بني اسرائيل أو واذكروا يا بني اسرائيل اذ اخذنا عليكم الميثاق والميثاق هو العهد المؤكد وذلك بهذه الامور المذكوره في هذه الايه التي أولها هو الاصل الكبير الذي عليه مبنى الأعمال كلها لا تعبدون إلا الله بأن يعبد الله وحده لا شريك له وهذا هو التوحيد الذي بعث الله به المرسلين عليهم الصلاة والسلام وهو أصل الأصول وهو الحق الأعظم والأكبر والمقدم على سائر الحقوق حق الله تبارك وتعالى أن يعبدوه لا يشركوا به شيئا كما في حديث معاذ رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله فذكر حق الله على العباد أن يعبدوه لا يشركوا به شيئا يعني بأن يوحدوه ثم ذكر الحق الثاني بعد حق الله عز وجل وبالوالدين إحسانا بأن تحسنوا إلى الوالدين إحسانا ثم بعد ذلك ذكر الحق الثالث وهم القرابات وذلك في قوله تبارك وتعالى وذي القربى. وهم من تربطك بهم قرابه وهذه القرابه إنما سببها ومن شاءها إنما هو الأبوان الأبوان فهما سبب القرابات فما كان من جهة الأصول فهم الآباء والأمهات وإن علوا الأجداد والجدات وما كان من جهة الفروع فالأعمام والأخوال والإخوة والأخوات كل ذلك يتفرع عن الوالدين ثم بعد ذلك يأتي الحق الرابع وهو أولئك الذين مات اباؤهم وهم صغار اليتامى وهو من مات أبوه قبل ان يبلغ ثم بعد ذلك يأتي الحق الخامس للمساكين وهم الفقراء الذين لا يجدون كفايتهم ثم بعد ذلك جاء بأمور تشمل الجميع وقولوا للناس حسنا فهذا لا يختص بأحد دون أحد كما سيأتي ثم أمر بالأصول الكبار والشرائع العظام وأقيم الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون يؤخذ من هذه الآية من قوله تبارك وتعالى وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله أذا فيه ما يسمى بالالتفات وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل هو يتحدث عن قوم غيب عن الغائب ثم وجه الخطاب إليهم مباشرة أسلوب الخطاب لا تعبدون ما قال لا يعبدون إلا الله بأن لا يعبدوا إلا الله وإنما قال لا تعبدون فالتفت من الغائب إلى الحاضر وهذا الالتفات هو من ضروب البلاغة وصروفها المعروفة فيه تنشيط للسامع وتنويع لأساليب الكلام كما لا يخفى كذلك أيضا فيه أيضا بذكر لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا فيه مواجه لهم بهذه القضية الكبرى بأسلوب الخطاب قضية التوحيد فناسب أن يتنوع الخطاب بدلا من الغائب إلى المخاطب كذلك في قوله تبارك وتعالى وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله ما قال لا تعبدوا إلا إياي وإنما قال إلا الله فأظهر في موضع الإضمار والإظهار في موضع الإضمار يعني العرب تذكر الضمائر اختصارا للكلام فإذا كان الكلام يفهم بالضمير فإنها تأتي بالضمير وتكني به عن الاسم المظهر اختصارا فإذا أظهر في مقام يصلح فيه الإضمار فهذا يكون لمعنى فهذا لا شك أنه أبلغ في الفخامة مما لو قال لا تعبدوا إلا إياي قال لا تعبدون إلا الله فأظهر لفظ الجلالة في هذا الموضع وأذى فيه ما فيه على كل حال بالإضافة إلى كون هذا الاسم الكريم يتضمن الأوصاف الكاملة جميعا لله عز وجل فهي مضمنة في صفة الإلهية لأنه لا يكون إلها إلا من كان ربا قادرا عليما حكيما غنيا مريدا إلى آخر صفاته تبارك وتعالى ولهذا قال كثيرون بأن هذا الاسم الله هو الاسم الأعظم وأن جميع الأسماء الحسنى تعود إليه لفظا بمعنى أنها تعطف عليه ولا يعطف على شيء منها كما أنها تعود إليه معنا يعني من جهة المعنى ترجع إليه فإن الإله المألوه هو الذي لا يصح أن يعبد أحد سواه هو الذي ينبغي أن يكون رازقاً غنياً سميعاً بصيراً عليماً حكيماً وما إلى ذلك وهكذا أيضاً يؤخذ من هذه الآية لا تعبدون إلا الله أنه جاء بأسلوب الحصر بأقوى صيغة من صياغه صياغ الحصر كثيرة وهي متفاوتة في قوتها ومرتبتها في الدلالة على الحصر أقواها النفي والاستثناء الذي جاء به كلمة التوحيد أجل كلمة لا إله إلا الله فهنا لا تعبدون إلا الله فهذا معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله فهنا جاء بهذا الأسلوب القصر بالنفي والاستثناء لا وإلا ولاحظوا هذه الصيغة هي صيغة خبر لا تعبدون لو كانت صيغة نهي لقال لا تعبدوا فيكون الفعل مجزوما لا تعبدوا إلا الله لكنه لم يأتي مجزوما لا تعبدون فدل على أن لا هذه نافية وليست ناهية لأن الفعل بعدها لم يجزم فهو خبر خبر مضمن معنى إنه وهذا أقوى وأبلغ كأن القضية مقررة مفروغ منها لا تحتاج إلى نهي مباشر وإنما جاء باسلوب الخبر وذلك أبلغ من صريح من صريح النهي لما فيه من ايهام أن المنهي سارع إلى الانتهاء هذه قضية نفذت وانتهت لا تعبدون إلا الله. ويأخذ من هذه الآية أيضا حينما قدم حق الله تبارك وتعالى بالعبادة أن حق الله تبارك وتعالى فوق جميع الحقوق فإذا أمره أبواه بأمر وأمره الله عز وجل بأمر فينبغي أن يقدم أمر الله لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق حق الله مقدم ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فالله أحقه بالوفاء أو كما قال عليه الصلاة والسلام حقوق الله الديون التي على العبد من قضاء لرمضان من كفارة سواء كان ذلك في نذر أو كان كفارة يمين أو كفارة ظهار أو كفارة القتل الخطأ أو غير ذلك من الكفارات ينبغي على العبد أن يبادر بها وأن لا يتساهل في ذلك فيكون مؤديا لحقوق الله عز وجل وكذلك السائر الأمور التي تعبده الله عز وجل بها ينبغي عليه أن يسارع وأن يبادر وأن يمضي فيها فإن المسارعه والمبادرة قد لا تمدح يعني العجلة في شيء كما تمدح وتكون كمالا فيما يتصل بالمبادرة بتحقيق أمر الله عز وجل وطاعته وعجلت إليك ربي لترضى الأنات مطلوبة وهي جزء من أجزاء النبوة كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم قال لأشج عبد القيس إن فيك خصلتين يحبهما الله الحلم والأنات ولكن إذا جاء أمر الله تبارك وتعالى هنا لا تحسن الأنات إذا نادى المنادي قال الله أكبر حي على الفلاح هنا لا مجال للأنات المبادرة والمسارعة لتحقيق أمر الله عز وجل الناس في هذه الأيام هناك جدل يدور هل الأفضل في صيام الأيام الست ان يصوم من اليوم الثاني من شوال أو أنه يجعل ذلك مفرقا في أيام الاثنين والخميس والأيام البيض ونحو هذا ما هو الأفضل ما هو الأكمل والذي يظهر والله أعلم أن هذا يختلف وأنه ليس له حكم متحد فمن الناس من يصوم في اليوم الثاني من شوال محبة واستجابة ومبادرة ومسارعة إلى محاب الله عز وجل بنفس الرضية محبة مشتاقة للطاعة والعبادة فهذا لا شك أنه أفضل أن يبادر في هذه الطاعات والعبادات ومن الناس من يبادر إلى ذلك لأنه يشعر أن ذلك من قبيل الحمل الثقيل والعبادة الكريهة إلى نفسه يريد أن يتخلص منها بأسرع وقت وأقرب زمن فيصوم من اليوم الثاني يقول من أجل أن أتخلص من أجل أن أفتك فمثل هذا ينبغي أن يراعى فمثل ذلك كما قال الشاطبي رحمه الله لا يسوغ بحال من الأحوال فإن من مقاصد الشارع حينما كلفنا في هذه الشريعة أن يقبل العبد عليها بمحبة، أن يقبل عليها بنفس رضية، بنفس مشتاقة للطاعة والعبادة. ولهذا جاءت النصوص في أن يتحمل الإنسان من العبادات والطاعات ما يطيق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله لا يمل حتى تملو. ولهذا كان التحمل لأنواع من العبوديات في أنواع من النوافل والتطوعات. إذا كان ذلك يشق على المكلف ما شقة يجعل من العبادة عبئا ثقيلا يكرهه الإنسان ويستثقله فإن ذلك ليس بمقصود للشارع وإنما يحتاج أن يقصر دونه إلى حال يقدم على العباده مع الاستشراف والمحبة فهذا من مقاصد الشريعة وذكر أمثلة لذلك ومن الناس من يفعل هذا يعني يصوم يصوم هذه الأيام الست يصومها بعد الثاني من شوال يفرقها من أجل أن يقبل على العبادة بشيء من الشوق بعد ما يستجم بعد رمضان ويستريح ويراد إليه النشاط والقوة ثم بعد ذلك يصوم لا سيما من كان له عادة أنه يصوم الاثنين والخميس والأيام البيض فهو يصوم في كل شهر أصلا ما بين ثمانية إلى عشرة أيام فصيام الست ليست في شيء بالنسبة إليه هي تحصيل حاصل فمثل هذا ينظر في الأصلح لقلبه وحاله ومن الناس من يشغل في سائر الشهر أما بأسفار أو بأعمال أو وظائف أو غير ذلك فهو لا يتمكن إلا في وقت الإجازة فيصومها في هذه الأيام أعني في الثاني من شوال من أجل أن ذلك هو وقت المكنة بالنسبة إليه فهذا لا إشكال فيه لكن الإشكال أين يقع؟ الاشكال في ذاك الذي يصوم من اليوم الثاني من أجل أن يتخلص منها لأنها صارت تمثل بالنسبة إليه عبئا فقيلا يرهق كاهله ويزعجه فهو يريد الخلاص منه فهذا غلط ينبغي على من كانت هذه حاله أن يراجع نفسه فإن الله غني عنا وعن حبادتنا ثم انظروا إلى هذا الحق الثاني الذي ذكره الله عز وجل وبالوالدين إحسانا وبالوالدين إحسانة لاحظ أنه قدم الجار والمجرور وبالوالدين ما قال وأحسنوا بالوالدين وإنما قال وبالوالدين فهذا يفيد الاختصاص والحصر الاختصاص والحصر فقرن حق الوالدين بحق الله عز وجل وهكذا في سائر المواضع وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا فالله عز وجل هو سبب هو الذي خلق الإنسان والوالدان هما سبب وجوده الله تبارك وتعالى هو الذي خلقه ورزقه والابوان هما السبب في تكميله وتربيته وتنشئته وما إلى ذلك فحقهما بعد حق الله عز وجل ولو كان على الكفر والإشراك فإن العبد مأمور بأن يقوم بحقهما ولو لم يلي تربيته يعني بعض الناس قد يقول أنا تربيت عن جدي أو تربيت عند خالي أو تربيت عند قرابتي أو تربيت في دار الأيتام ولم أعرف الابوين منذ ولدت ولم يعرفاني يقال هما سبب وجودك فحقهما ثابت فلا يصح إسقاطه بحال من الأحوال ولهذا قرن الله عز وجل شكره بشكرهما أن يشكر لي ولوالديك وأنا أمر ينبغي التفطن له إذا كان الله تبارك وتعالى يذكر حق الوالدين دائما بعد حقه فهذا يؤخذ منه أن الحق الأعظم بعد حق الله عز وجل هو حق الوالدين إذا لا يقدم عليهم القرابات ولا الأصدقاء ولا الزملاء ولا الجيران ولا المعارف وإنما الوالدان أولا هذا شعار. فإذا كان الأصدقاء يريدون الذهاب لنزهة أو الذهاب إلى أمسيه يجتمعون فيها أو الذهاب إلى او الذهاب إلى سفر أو نحو ذلك والوالدان يرغبان في بقائه أو يحتاجان إليه أو نحو ذلك أي ينظر إلى ما يطلبه ويحتاج إليه الأبوان وإن كمال البر والبر الحقيقي الأصيل أو الذي لا يحتاج معه إلى أمر ونهي وتصريح وزجر من قبل الأبوين وإنما ينظر في محابهما ينظر في رغبة الأبوين فيبادر إلى تحقيقها ولا يحتاج إلى تصريح ولا يحتاج إلى أمر ولا يحتاج إلى يقال له لا تذهب أو اذهب أو افعل أو لا تفعل إنما ينظر ما الذي يحبان فعله ما الذي يكرهانه فيبادر إلى فعله وامتثاله يعرف أنهما لا يحبان الذهاب في هذا الاتجاه أو مع فلان أو مع هؤلاء الأشخاص أو إلى تلك الناحية أو إلى تلك البلاد أو نحو هذا مباشرة لا يحتاج إلى أن يكرر عليهم الطلب فيضجر الأبوين ثم بعد ذلك يريدان الخلاص منه فيقولان له اذهب على مضب هذا غير صحيح وليس هذا من البر وليست القضية معلقة بإذن يستخرج بي العناء والعنت والإضجار للأبوين فهذا من العقوق إنما البر الحقيقي أن ينظر في رغبتهما قبل أن يأمراه أو أن يحصل منهما إنهي أو ما أشبه ذلك فهذا هو اللائق بالأبناء نحتاج إلى التنبه لمثل هذه القضية وهذه الحقوق بالنسبة للأبوين تكلمت عنها في مناسبات كثيرة بكلام فيه شيء من التفصيل فيراجع في مضانه وهو حديث ذو شجون الحديث عن الأبوين وعن در الأباء والإحسان إليهما لكن الله تبارك وتعالى هنا حينما ذكر الإحسان قال وبالوالدين إحسان أطلقه فلم يخص نوعا من الإحسان فذلك يشمل الإحسان بالقول القول الكلام الطيب الكلام اللطيف يتخير احسن العبارات ويشمل الإحسان بالصيغة التي يؤدى بها هذا الكلام قد يختار الإنسان الكلمات الجميلة الكلمات اللطيفة ولكنه يؤديها بلغة فيها لربما شيء من النهر والزجر والغلظة والشدة تنبئ عن نفس محتدمة عن نفس ملؤها الضيق فهذا أليس من الإحسان في القول هو يقول لأبي أبشر حاضر سم ولكنه يؤديها بلغة ملتهبة فهذا من العقوق ولذلك وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما جاء عن بعض السلف أن نفض اليد في وجه الأب أو الأم أن هذا من النهر طيب أبشر ضرب الباب وهو خارج أف إذا قالها هذه لا يعرفها الإنسان الذي ذجاه أولاده سمع منهم هذه الكلمة قد يذهب الولد ويبادر ويفعل ما أمر به ولكنه يجر هذه الأف التي تحير العلماء في المراد بها هل المراد مجرد التأفيف أو الإشارة إلى أدنى الأذى الواقع النفس كلمة أف مؤذية أف يذهب الأب يزحف ولا يسمع هذه الكلمة تذهب الأم تزحف إلى المطبخ أو إلى غيره وتحصل حاجتها ولا تحتاج إلى أن تقول هذه البنت العاقه اصنعي كذا احضري كذا فتقوم متثاقلة متباطئة تجر معها هذا التأفيف هذا من العقوق هذا من العقوق يخرجه ضجر ومحتدم النفس يصدر منه من التصرفات ما ينبئ عن ذلك لا شك أن هذا يؤلم ويجرح مشاعر الأبوين إذا كان العبارات اللطيفة تكون مع الأصدقاء ومع الزملاء والابتسامات ونحو ذلك والعبوس والتقطيب والكلام القاسي ونفض اليد والزجر ورفع الصوت عند الأبوين فهذا لا خير فيه ولا يثق بابتساماته ولا يثق بلطفه مع أصدقائه وهو بهذه المثالة أقرب الناس وأحق الناس بالبر والإحسان واللطف والمعروف ويتعامل معهم بهذه الطريقة والابتسامات توزع على الأصدقاء أذا لا خير فيه ولا في ابتساماته وهكذا ينبغي أن تقاس الأمور وتعرف مراتب الأشياء والحقوق ويقدم من قدمه الله تبارك وتعالى فلاحظوا هذه الآيات وبالوالدين إحسانا يشمل الإحسان بالقول يشمل الإحسان بالصيغة اختيار الألفاظ والصيغة التي يؤدى فيها ويشمل الإحسان بالمعاشرة المخالطة وصاحبهما في الدنيا معروفة المعاشرة والمخالطة لين الجانب من أحق الناس بحسن صحابتي يعني مصاحبتي لين الجانب واخفض لهما جناح الذل هذا من باب إضافة الموصوف إلى صفته يعني واخفض لهما جناحك الذليل جانبك ال جانبك لابويك تذلل تكلم بصوت منخفض بعبارات لطيفة بكلام جيد بمخالطة جيدة برفق حينما تمشي لا تمشي أمامه تفتح الباب و... ثم بعد ذلك يتقدم توقره تعظمه تعظم هذه الوالدة تفتخر بهم عند أصحابك وزملائك ولو كانت هيئة الأبوين ضعيفة ولو كانت هيئة الأبوين رثة فهذا تاج على رأسك هو سبب وجودك ارفع رأسك فإن هؤلاء هم التاج الذي تفتخر به لأن يخجل بعض الناس أمام زملائه من هيئة أبيها أو البنت تخجل من هيئة أمها التي احدودب ظهرها وضعفت وانثنت على مر الأيام والليالي بسبب الضنى الذي يلحقهما بسبب هؤلاء الضنى الضنى الأولاد والبنات ضنى على اسمه تعب والأبوان مثل لا أجد لهما مثال إلا البيضة فيها هذا السائل يكبر فيها هذا الفرخ حتى يمتص كل ما فيها فتجف ثم تنفقس البيضة ويخرج للحياة ويترك البيضة خالية فارغة جافة ما فيها شيء قشرة هكذا الأولاد يكون في البداية الأب بقوته والأم بنشاطها وحيويتها ونضارتها وشبابها وينظرون إلى هؤلاء الأولاد هي قطعة من أرواحهم تمشي على الأرض فيقومون على رعايتهم وعلى تربيتهم وتنشئتهم فإذا ما شبوا يبدأ الضعف والذبول في هذين الأبوين فإذا استقل هؤلاء الأولاد بأنفسهم وثم يتزوجون ويكون لهم أولاد تبدأ الدورة من جديد وإذا بهذين الأبوين قد زبلا، وتحولت هذه البطاقة التي بدأها الأبوان بمفردهما بطاقة العائلة ثم بعد ذلك بدأت تمتلئ بالولد ثم الثاني ثم البنت ثم الثالث ثم الرابع ثم الخامس ثم العاشر إلى ما شاء الله ثم بعد ذلك تبدأ بالنقص تتناقص كل واحد يستقل بنفسه وهذه البنت تتزوج وتضاف إلى زوجها ثم بعد ذلك يرجع الأبوان إلى حالهما الأولى لكن شتان بين كونهما بمفردهما أول مرة قبل مجيء الأولاد في النشاط والحيوية والشباب والقوة ثم بعد ذلك يأتي الانفراد الثاني بحال الضعف إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف خص حالة الكبر لأنهما أحوج إلى الرعاية والصبر والإحسان لضعفهما كثرة العلل والأمراض الفراغ وكثرة الاشتغال بما لا يعني كثرة السؤال الذي يفضي إلى الاضجار والإملال والسآمة أحيانا من قبل هؤلاء الأولاد أصبر لا تقل أف اخفض جناحك رأسك عند أبويك لا ترفع رأسك عندهما ولا ترفع يدك ولا تشير في وجههما ولا تتقدم عليهما في المشي وبالوالدين إحسانا الإحسان في المعاشرة والصحبة الإحسان بالمال قد يكون الأب محتاجا وقد يكون أغنى منك غير محتاج الأم قد يقول إنسان مكثية لكن هناك أشياء تدل على أصالة الولد الأم تتصدق وتعطي الصغار وتفرحهم فيكون بيدها شيء تتصرف فيه لا يقال كل شيء موفر في البيت فإذا جاء الولد بأول راتب كان عمل قدمه بين يدي امه في علبه في طبق جميل قال تفضلي انت اللي ربيتي وانت التي تعبتي وانت التي سهرتي وانت اللي كنت تشعريني يوما بعد يوم حتى تألقت وشببت عن الطوق ثم صرت أعمل وأكتسب فالفضل لله عز وجل ثم لكما ثم في كل شهر يعطيها شيئا مجزئا يدل على أصالة هذا الولد وعلى كريم معدني وأنه لا ينسى هذا العهد ولا ينسى الإحسان بحال من الأحوال فالأم قد لا تحتاج إلى هذا المال ولكنها تعرف بذلك أصالة هذا الولد وكريم معدنه فهذا أفضل ما ينفق من الأموال وليس بمغرم ولا خسارة ولا نقص بل هو زيادة وبركة وكمال والله المستعى, والله المستعى أقل الأحوال أن لا يكون الذي يعطى للأم أقل مما يعطى للزوجة أقل شيء أن يكون مساويا لما يعطى للزوجة وإلا فاللائق أن يكون أكثر كثير من الناس يعطي لزوجته ولكن لا يعطي لأمه شيئا وهكذا في ضروب الإحسان المتنوعة فهذا حق يأتي بعد حق الله إذا لا تقدم عليهما أحد الزملاء سيذهبون الوالدان يحبان بقائك في البيت سمعا وطاعه وبكل رضا وفرح ليس بضجر وإذا جلست تكون مقطبا مستاءا متكدر النفس فيقولن اذهب لسنا بحاجة إلى مثل هذا التقطيب والعبوس والضجر نحن بحاجة إلى من يدخل السرور علينا بقي بقايا انتهى الوقت وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا ويجعلنا يجعلنا وإياكم هداة مهتدين والله أعلم صلى الله عليه وسلم نبي نحمد وآله وصحبه نترك الإضافات والأسئلة حتى ينتهي إن شاء الله الكلام على الآية